لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلتت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمى العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم زي مسغبه يتيما زام قربه أو مسكينا زام تربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة